بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ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 بأهابه قالت فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نباني العليم الخبير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 لقكن أي بد لَ أَزوااجًا خيراًا مِ ك مسلماتٍ مؤمناتٍ قانانتاتٍ تائبات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 أَحْلكُ النَاارَ وَقُودُهًا النَّاسُالحِجَارَةُ عَلَيهَا مَ لائِكَةٌ غِلَ عَلَيهَا مَ لائكَةٌ غِلَُ شِدَادُ ل يَعَصُونَ اللهَّهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفعلونَ ماَا يُؤمَرُون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون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 يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبْأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 وَم الرمَ ب نتعمران التي أحصنَت فررجها فَنَفَخنا فيهِ موحنَ وصدقت بكلمات رّها وَكت بهه وَوكت من القانتين.